ثم إنكم بعد ذلك لَمِيتُونَ ثم إنكم يومَ القيامة تبعثونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً قَدَرًا فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَا ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِجَنَّةٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 فقال الملأ الذين كفروا من قومهما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من تشربون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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فريحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به منهم والذين يؤمنون بالله وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَى يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ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 بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارمون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُثُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبِلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا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 وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَك مَا نَعِدُهُم لَقَادِرُونَ إدْفَع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَة نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمْزَةِ الشَّيَاطِينِ